قولي إنتي بتحسدني لاشي عيش وخلينا عيشي بتحسدني لاشي عيش وخلينا عيشي عينك غيرك سرها عينك لا عورها وخفف نظرها عشان ما تشوفني شي عينك غيرك سرها عينك لا عورها وخفف نظرها عشان ما تشوفني شي عينك بتطلع إنا الأغاهر تدمع يا مصدنا بالمع بالمع زي الماسي عناك بتطلع عمر قهرت دمع يا مصدنا بالمع بالمع زي الماسي قل لي بتحسدني لاشي عيش شرع عينك الحقد عاجبينك كل الناس عارفينك ما تسوى سيكاره يكفينا شر عينك عاجبينك كل الناس عارفينك ما تسوى سيكاره يا بتراقبني ها عجبك ما تعجبني ابو يمشبعني على العز مربيني يا اللي بتراقبني ها عجبك ما تعجبني أبوي شبعنا يا العز مراضيني ها جبل يا اصحابي داب بعيني تراب ها نازل جبل يا اصحابي داب بعيني تراب نصيبك راضي الحظ ما يزعل عادي خليك في نصيبك راضي الحظ ما يزعل عادي يا ابو يسلم راسك ما قاسي من ما قاسك شامخ ما بالنسك يا ربي يديمك يا ابو يسلم راسك ما قاسي من ما قاسك شامخ ما بالنسك يا ربي عفونا سانذنا وجودك مسعدنا يا رب الدم عزنا ما تحرمنا منه عفونا سانذنا وجودك مسعدنا يا رب الدم عزنا ما تحرمنا منه خلك في نصيبك راضي هالحظ ميزع العادي خلك في نصيبك راضي هالحظ ميزع العادي يا رب احفظنا بدنيانا انا عشنا بتعبنا يا رب احفظنا الدنيا انا عشنا بتعبنا وسقانا متشقلب والصاحب متلعوب هات القلم وشطب شطب على اسمه الوقت متشقلب والصاحب متلعوب هات القلم وشطب شطب على اسمه في صاحب مكاري اصفر كله صفاري ما أدري ليش هيك صاري ما بيريد الخيري في صاحب مكاري عصير كله صافري ما أدري ليش هيك صاري ما بيريد الخيري يا رب احفظنا بدني أنا عيشنا بتعابنا وشاقنا يا رب احفظنا بدني أنا عيشنا بتعابنا وشاقنا